عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, عدنا نلبي, عدنا نلبي, عدنا نلبي نداء الجهادي بل اللولبي نداء الجهادي فصرنا نفوسا تهوى لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى حملنا لواءا باسيافنا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 باتت بلادي بايدي وباتت بلادي بايدي اليهود وعادت تنادي اين الوعود حملنا لواءه باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي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 انا ارضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندل لانها ان في هذا الزمان من بعد ما كنا جندل لانها حملنا لواءا باسيافنا وك فداءا بارواحنا حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا ننبي عدنا نذبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم عبنا نلبي عبنا نلبي عبنا نلبي الجهادي الجهادي وما كان يثني عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواءا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عندنا نلبي نداء الجهادي ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضى الذل إلا العبيد ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضى الذل الا العبيد حملنا لواء انت باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا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 عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي هدفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي